ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا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 كانت لهم a blessing لهم فيها ما for خالدين كان على ربك blessing for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 ě Putting يومئذ خير Dne 특히 مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل Allah o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 لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 Verse 12, We said, go to the people who cheated on our acceptable preachedbook, And we named them asrock of revival as the Most. Verse